والسماوات والأرض في جثة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو بعث غينما كنتم هو الله بما تعملون بصير hij في فالس الذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتومنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم وقد اخذ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفج وقاتل أولئك أعظه درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون قدير ما ذا الذي يقنق الله قضا حفلا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانون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 سورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة باطنه من انصب العذاب وارتبتم وتربختم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئتكم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 فاسقون اعلموا ان الله يسلي الارض بعد موتها قد بين ذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخون بينكم وتفاخون بينكم متكاسون الموال والأولاد كمثل غيث أعجب الخفافر لقاؤه ثم يهده فتراه مصفرا ثم يهده فتراه مصفرا ثم يكون حصانا وفي الآخرة عذاب شديد وغفرة من الله وربه وما الحياة الدنيا في لا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تشرحوا بما هو الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مع والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس أرسلنا روحه وإبراهيم وجعلنا في جرسيتهما نبوة والكتاب فمنهم مُستذ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قصينا فَرَحْبَالِيَ تَرْبَتْ دَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِنَّ إلَّا بِتِغَارٍ أَرْضُوَانِ اللَّهِ إلَّا بِتِغَارٍ أَرْضُوَانِ اللَّهِ فَمَا وَعَوْهَا حَصْرِ عَاصِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكثير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته, كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم